هذا الذي ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة ذكره ايضا في آل عمران في قوله قال كذلك الله يفعل ما يشاء وقوله في هذه الآية الكريمة كذلك للعلماء في إعرابه اوجه الأول أنه خبر مبتدا محذوف وتقديره الأمر كذلك ولا محالة أن تلد الغلام المذكور وقيل الأمر كذلك أنت كبير في السن وامرأتك عاقر وعلى هذا فقوله قال ربك ابتداء كلام الوجه الثاني أنك كذلك في محل نصب بقال وعليه فالإشارة بقوله ذلك إلى مبهم يفسره قوله هو علي هين ونظيره على هذا القول قوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وغير هذين من أوجه إعرابه تركناه لعدم وضوحه عندنا وقوله هو علي هين أي يسير سهل وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا أي ومن خلقك ولم تك شيئا فهو قادر على أن يرزقك الولد المذكور كما لا يخفى وهذا الذي قاله هنا لزكريا من أنه خلقه ولم يك شيئا أشار إليه بالنسبة إلى الإنسان في مواضع أخرى، كقوله أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا الآية وقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الده لم يكن شيئا مذكورا وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولم تك شيئا دليل على أن المعدوم ليس بشيء ونظيره قوله تعالى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وهذا هو الصواب خلافا للمعتزلة القائلين إن المعدوم الممكن وجوده شيء مستدلين لذلك بقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون قالوا قد سماه الله شيئا قبل أن يقول له كن فيكون وهو يدل على أنه شيء قبل وجوده ولأجل هذا قال الزمخشري في تفسير هذه الآية لأن المعدوم ليس بشيء أو ليس شيئا يعتد به كقولهم عجبت من لا شيء وقول الشاعر وضاقت الأرض حتى كان هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا لأن مراده بقوله غير شيء أي إذا رأى شيئا تافها لا يعتد به كأنه لا شيء لحقارته ظنه رجلا لأن غير شيء بالكلية لا يصح وقوع الرؤية عليه والتحقيق هو ما دلت عليه هذه الآية وأمثالها في القرآن من أن المعدوم ليس بشيء والجواب عن استدلالهم بالآية أن ذلك المعدوم لما تعلقت الإرادة بإيجاده صار تحقق وقوعه كوقوعه بالفعل كقوله اتى أمر الله فلا تستعجلوه وقوله ونفخ في الصور وقوله وعشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين الآية وقوله وسيق الذين كفروا الآية وقوله وسيق الذين اتقوا ربهم الآية وأمثال ذلك كل هذه الأفعال الماضية الدالة على الوقوع بالفعل فيما مضى أطلقت مرادا بها المستقبل لأن تحقق وقوع ما ذكر صيره كالواقع بالفعل وكذلك تسميته شيئا قبل وجوده لتحقق وجوده بإرادة الله تعالى وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وقد خلقتك من قبل طرأه عامة السبعة ما عدا حمزة والكسائي خلقتك بتاء الفاعل المضمومة التي هي تاء المتكلم وقرأه حمزة والكسائي وقد خلقناك بنون بعدها ألف وصيغة الجمع فيها للتعظيم قوله تعالى قال رب اجعل لي آية قال ايتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا المراد بالآية هنا العلامة أي اجعل لي علامة أعلم بها وقوع ما بشرت به من الولد قال بعض أهل العلم طلب الآية على ذلك لتتم طمانينته بوقوع ما بشر به ونظيره على هذا القول قوله تعالى عن إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وقيل أراد بالعلامة أن يعرف ابتداء حمل امرأته لأن الحمل في أول زمنه يخفى وقوله في هذه الآية الكريمة آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا أي علامتك على وقوع ذلك ألا تكلم الناس أي أن تمنع الكلام فلا تطيقه ثلاث ليال بأيامهن في حال كونك سويا أي سويا الخلق سليم الجوارح ما بك خرس ولا بكم ولكنك ممنوع من الكلام على سبيل خرق العادة كما قدمنا في آل عمران أما ذكر الله فليس ممنوعا عنه بدليل قوله في آل عمران واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار وقول من قال إن معنى قوله تعالى ثلاث ليال سويا أي ثلاث ليال متتابعات غير صواب بل معناه هو ما قدمنا من كون اعتقال لسانه عن كلام قومه ليس لعله ولا مرض حدث به ولكن بقدرة الله تعالى وقد قال تعالى هنا ثلاث ليال ولم يذكر معها أيامها ولكنه ذكر الأيام في آل عمران في قوله قال آيتك أن تكلم الناس ثلاثه ايام الآية فدلت الآيتان على أنها ثلاث ليال بأيامهن وقوله تعالى في هذه الآية الا تكلم الناس يعني إلا بالإشارة أو الكتابة كما دل عليه قوله هنا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية وقوله في آل عمران قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا الآية لأن الرمز الإشارة والإيماء بالشفتين والحاجب والإيحاء في قوله فأوحى إليهم أن سبحوا الآية قال بعض العلماء هو الإشارة وهو الأظهر بدليل قوله إلا رمزا كما تقدم آنفا ومن من قال بأن الوحي في الآية الإشارة قتادة والكلبي وابن منبه والعتبي كما نقله عنهم القرطبي وغيره وعن مجاهد والسدي فأوحى إليهم أي كتب لهم في الأرض وعن إكرمه كتب لهم في كتاب والوحي في لغة العرب يطلق على كل إلقاء في سرعة وخفاء ولذلك أطلق على الإلهام كما في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل الآية وعلى الإشارة كما هو الظاهر في قوله تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا الآية ويطلق على الكتابة كما هو القول الآخر في هذه الآية الكريمة وإطلاق الوحي على الكتابة مشهور في كلام العرب ومنه قول لبيد بن ربيعة في معلقته فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها فقوله الوحي بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياء جمع وحي بمعنى الكتابة وقول عن تره كوحي صحائف من عهد كسرى فأهداها لأعجم طمطمي وقول ذي الرمة سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها بقية وحي في بطون الصحائف وقول جرير كأن أخ الكتاب يخط وحيا بكاف في منازلها ولامي قوله تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن زكريا خرج على قومه من المحراب فأشار إليهم أو كتب لهم أن سبحوا الله أول النهار واخره فالبكرة أول النهار والعشي آخره وقد بين تعالى في آل عمران أن هذا الذي أمر به زكريا قومه بالإشارة أو الكتابة من التسبيح بكرة وعشيا أن الله أمر زكريا به أيضا وذلك في قوله واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار والظاهر أن هذا المحراب الذي خرج منه على قومه هو المحراب الذي بشر بالولد وهو قائم يصلي فيه المذكور في قوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية والمحراب أرفع المواضع وأشرف المجالس وكانوا يتخذون المحاريب في ارتفع من الأرض انتهى وقال الجوهري في صحاحه قال الفراء المحاريب صدور المجالس ومنه سمي محراب المسجد والمحراب الغرفة قال وضاح اليمن ربة محراب إذا جئتها لم ألقها أو أرتقي سلما ومن هذا المعنى قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب الآية أيها المستمع الكريم حسبنا ما مضى في هذا اللقاء ولنا إن شاء الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته